Book 2 PEDESET I TRI THALAFATUN WA KHAMSUN THALAFA WA TRGOVINE MI TRAŽIMO PRODAVNICU SPORTSKE OPREME نبحث عن محل أدوات رياضية نبحث عن محل أات الرياضيةاج مايس نبحث عن ملحمة مح جرة نبحث عن ملحمة تاج يك نبحث عن صيدية نبحث عن صيدلية نايمه، جيليمو نريد أن نشتري كرة قدم نريد أن نشتري كرة قدم نايمه، جيليمو كوبيتي نريد ان نشتري مارتاديللا سلامي نريد أن نشتري مرتدلة سلامي. نايمة جلimo kupiti ليكوه. نريد أن نشتري أدوية. نريد أن نشتري أدوية. مي تراجимо سبورتسكو ترغوينو دابيسمو kupili فوتبالسكو لبتو. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتية كرة قدم نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم ماج م دسمكو صل نبحث عن ملحمة لنشتية مرتد سلام نبحث عن ملحمة لنشتري مرتدلة سلامي مي تراجيمو اپوتيكو دابسمو كوپيلي لييكوڤه نبحث عن صيدليه لنشتري ادويه نبحث عن صيدليه لنشتري ادويه يا تراجين زلاتارا ابحث عن محل مجوهرات ابحث عن محل مجوهرات يا ترازم فوتو عن استوديو تصوير ابحث عن استوديو تصوير <أبحث عن> يا <ستوديو تصوير> <أبحث> عن محل حلويات ابحث عن محل حلويات. نايمه ناميراوام كوبيتي پرستن. تحديدا ان اشتري خاتم. اريد تحديدا ان اشتري خاتم. نايمه ناميراوام كوبيتي فيلم. تحديدا ان, تحديداً أن فيلم. Urid tahdídan an aštri film. Naime namjeravam kupiti tortu. Uridu tahdídan an aštri torta. Urid tahdídan an aštri torta. Ja tražim zlatara da kupim prsten. ابحث عن محل مجوهرات لاشتري خاتم ابحث عن محل مجوهرات لاشتري خاتم يا تراжим فوتو رادنيو عن استوديو تصوير لاشتري فيلم ابحث عن استوديو تصوير فيلم يا تراжим سلاстичную да купим عن محل حلويات لاشتري تورتا ابحث عن محل حلويات لاشتري تورتا